امرأة قط متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما رواه النسائي في السنن الكبرى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 متفق عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم وجازه خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن خلفاء نبينا صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابته بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم تحية طيبة مباركة من أرض طيبة مباركة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 على صاحبها أفضل صلاة وأتم وتسليم فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أشمعين إخوة الإيمان في كل مكان نعيش هذا اليوم المبارك يوم الجمعة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي يستحب كثرة الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة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 بسببه وعلى يديه صلى الله عليه وسلم فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي ليلته فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ونحن نعيش هذه الساعة الأخيرة من هذا اليوم المبارك ندعو لإخوة لنا سبقون بالإيمان فنقول اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ولجميع موت المسلمين الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar Allahu Allah, Akbar Ashhadu an Ashaadu ala ilaha illa Allah Ashaadu ala mohammedan rasoolu en Mohemd al-Rasul ya ala salat allah u akbar u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 والصلاة القائمة أتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين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 برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Ashaadu anna muhammadaan rasoolu allah Haya ala al-salah, Haya ala al-falah, Qad qamati al-salah,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 لا تدلوا استووا الله أكبر أعلم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 Thum saubu fauk raasih min azaab alhamien Duk inna ka anta al-azizu al-kareem Inna hada ma kunntum Samia Allahu liman hamida. Rabbi na wa laka alhamd. Rabbi na wa laka alhamd. Allahu alô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 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بمشانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله اكبر الله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 Allah oh. Saúl. Allahu ekbar. Allahu ekbar. Samia Allahu liman hamida. Rabbana очку Qual na u our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 As-salamu alaykum wa rahmatullahi As-salamu alaykum wa rahmatullahi as alaykum wa rahmatullahi